أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذين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 Və qضayına بَنِي bəni əsrəəil və ki təb, lətufsidun nə fələrdi mərətəyin, və lətəعلun فَإِذَا جَاءَ أَوَاعَدُهُمْ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ ثُ رَدَد نَا لَكُمُكََّةَ عَلَيهِم وَأَمدَد نَاكُم بِأَموَال وَبَنين وَجَعَنَاكُم أَكثَرَ نَفير إن أَحْسَُم أَحسَةُم لأَن فُسكُم فَلَهَا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 İnnə həzə القرآن yəhdi lilləti hiyə aqvəm və yubəşr əlməmininə eləzən yəğməl olunə الصالحات ən ləhəm وَأَنَّينَ لَا يؤمِنونَ بِالآخِرَةِ آأَعْتَدَأنَا لَهُ عَزَابًا أَلمَا وَيَدْعرُ إِ سَانُ بِجشَّلنِ دُر أَهُ بِالخَيير وَكَانَإِن سَانُ Şakinç 경찰, haşyat, haşyata şayet آيَةَ Haxılamın usun sahibi Ş�anâm haxılamında Yayınız şərinin USA şahıla z Background Lütfen siz وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا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 يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ أُولَئِكَ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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَذْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 لا تُرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِلْوَاءِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا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 كلُّ ذكَ كانَ سَئُوه عدَ رَكَ مَكرهَا ذَكَ مَِّا أَ ح إلَيكَ رَّكَ مِن الحكمة وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 سبحانه وتعالى عما يقولون علبا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وَمَن فيه وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَثَّوَّارًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْ عَلَىٰ أَدْبَاجِهِ النُّثُورًا نَحْنُ أعلم بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 Qul, qonu higərətən əu hədiyədə əu qalqa məmə yəkbər və cədurəcəm Fəsəyək olunun, mən yəyidunə Qul, iləzi fəqərəkəm əvələ mərə Fəsəyənğضun əliyikə rəqəusəm Vəyək قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إِلَّا بِسُمْعَةٍ قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ انَ الشَّيْطَانُ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ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 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ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 وَنُخْرِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا قُوَّةً كَبِيرًا فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَوْلَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم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 أَمْ أَنَّهُ يُمْ تُنْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفَرُّتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اَادَمْنَا رَحْمَنُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأَسُ ۚ إِنَّ كُنُوهُ لَيَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح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 فأبى أكثر الناس إِلَّا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أَوْ تَكونَ لك جََّةُم مِن النَّ قِيل معنَبٍِ فَتُفَجررَ أَمهَا رَخِلََا لَهَا تَفبير أَوْ تُصْطق السَّمَا أَكَمَا زَعَمتَ عَلَن كِسَفًا أَو تَأتَ بِلههِ وَْمَلائِكَتِ قَبِيلَ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 وَنَنَعْنَى عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا نَقُอُّهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ hum kafarū bi āyātinā wa qālū aidhā kunnā 'iẓāman murfatatan a innā اللهَّ الذي خَلَقَ السَّموَاتِِ وَالأَرضَ قَادِرُد عَأَن يَخْلُقَ مِس لَهُم وَجَعَلَ لَهُم أَجَلَ ل رَبَ فيِي فَأَبَ الظَّالمُونَ إَِّا كُفُور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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ لَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ فاراد ان يستفزهم من الارض فاورقناه ومن منعوه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء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 وَقُرْآنًا تَرَقَّنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَّمُكْ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ لا يُْلَ عَلَيهِم يَخِرُونَ للِأَذقانِ سُجدَا وَيقولُونَ سُبعاانَ رَبّنَا إِ كَانَ عدُ رَبِّنَا لَمَفعول وَيَقِرُونَ للِأَذقان بَنكُونَ وَيَزيدهُم خشوع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 مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 تَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ آنَهَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا बَرَعًا عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ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 وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا qal qailun minhum kam labistum qalu labithna yawman aw ba'dayn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 تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً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 وإن يستغيثوا يضعثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضَيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ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 واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا منها خيرا من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره Kəfərtə biləzi qalqqə min tərabi qəmə min nüqfət qəmə səuək rəjula ləkin hələh rəbbi vələ əşrək bərəbbi əhədə vələ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 يَأْتِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَمْ يَصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا لَوْ أَرَدْنَا لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ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 Bəl zəromtum ələn nəzələ ləkum məoğidə Və vəzələ kətəb fətərəl məjərimən məşfqin məmə fiyəhə və yəqoğluun Yəə, vəylətə nəməl həzə ləkətəb la yugadır səbirlətəm vələ kəbirlətəm ələ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 فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسَاءَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضداً Və yəmə yəkoolu nəadu şürekəəyəl-ləzən zəğəm tüm fədəyəm fələm yəstəjiyibu ləhəm və jəhəlna bəynəhəm məubiqa vərəəl məjərimonə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 إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا فَرَبُّكَ الْوَثُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَْ يُؤخِزُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَججَّلَ لَهُم الععَزَابَ بَلهُم مَعدُ اللَ يَجُِ مِنْ دُونِهِ مَوْءِلَ وَتِنكَلقُر أَهْ لَ نَاهُمْ لََّ ظَلَمُ وَجَعَنَا لِمَ لِكِهِم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 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُورِقَ أَهْلَهَا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 حتىَتَّ إِذَا لَقِيغُلَ مَنْ فَقَتَ لَهُ قَالَ أَقَتَلتَنَفْسًا زَكِيَةَر بِغَير نَفْس لََدَ جِئتَ شَيئًا نُكْ أْرَ صَدَقَ اللهَّهُ الْ